والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر مُرّ لِي حَجَر أَلَمْ لَن تِيَ لِمَنْ كُلُّكُمْ مِثْلُهُ فِي الْفِيلِ وَاخِيرَ عُدِلَ أُتَغِ أَنَّ فِي نَطَافٍ فِيهِ لَذُ 1. فصب عليهم ربك سوط عذاب 2. إن ربك لبلمر tanpa um, um, um. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا دك كا وجاء ربك والمدق صف صف وقيل يومئذ يتذكر الإنسان